الذيات دي بسيطه هقفل عليك اه الله بيصراخ في الدنيا يا حي ينجى من ذا واسي عليك الله عليك, عليك يا مولانا اللهم صل على النبي ريقه بحق لا نعم Yeah. <laughs> de ah, salir más rojo ¿qué es? يازيد ولا تفسر فحسب زاد على في والله الله الناس الله هو